يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو قص منه قليلا، أوجد علي ورث للقرآن ترثيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مخيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيفا السماء منفطر به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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفا وسلسا وطائفة من الذين معت والله يقدر الليل والنهار علم أن لا